بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أن ما مَنْ استغنا فانت لو تصدّع وما عليك ألا يزكّر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فانتعلو تله كلا إنها تذكر فمن شاء ذكره في الصحف مكرمة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 ثم إذا شاء الشر قال لَمْ لا يَقُضي مَا أَمَرَ فَالْيُنْظُرِ الْإنسانُ إِلَى طعامِ أَنَّ صَبَابَنَا الْمَاء صبا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جاءت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 ضاحكة مستبشرة أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها وبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة